فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واثاث وآتت, واتت كل واحده منهن فكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعطم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجلن وليكون من الصاغلين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين